فهديك انت إنتي وصاعد تصر الملة وسلك إلى أبيان تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله وتجهر علي المرتد تخزيه وتدله فالدي ايدي انتي وصاعك تنصر المله وسالك الى ابيان تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكافر بسيوف من سلة وتقهر علي المرتد تخزيه وتذله وتقهر علي المرتد تخزيه وتذله طبعث دموع العاني لاهلي وخلاني يناس قتل الأسد في الوادي يا شجاني مقتلك يا حمز القعطي هز وجداني ومقتلك يا ابو بدر كم ها جحزاني وفراق با رحمه وبازر عه اخواني وانبارك نهدي جرح قلبي يبكاني مبارك وكان نسيل قلبي بي بكاني اليمن من صلوا وجالوا عشر ساعات ما سلموا وحشاهم اهل المرواتي تفخر بهم وتعتز ابياتي من مثلهم بالدم صاغ انتصاراتي يالله تكرمهم بحور وجناتي روحي في داهم جددها بطولاتي روحي في داهم بطولاتي يا الجزيرة كعبة كعبه الطهر محسوره عند المباحث اختكم كفي مأسورة يا اهل الحميه امه الماجد مقهوره ودماؤكم في كل لوطان مهدوره أبو نبأ يعبو بصير العز وصقوره وصغورا برط تنظيمي تنظيم منشوره تنظيم ابن الوحيش ناصر الدين برقيا يا ابو بصير اسالك بالله عملية جهز حزام الموت بالأمس حورية جتني بمنامي شفتها ناظرة شرعية أسرات فؤادي ربنا يخلص النية نفسي بشهاده واسطي ساحه جهاديه نفسي بشهاده واسطي ساحه جهاديه واهديك انت انت وصاعدن صار من وسالك الى ابي انتقات في سبيل الله تنحار جنود الكافر بسيوف من سله وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله فالتي فيدي انتي وصاعة تنصر الملة وسلك الى أبي تقاتل في سبيل الله تنحار جنود الكفر بسيوف من سلة وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله وتجهار علي المرتد تخزيه وتذله